ونادوا ولا تحين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا واحدا إن هذا لشيء عجاب وَطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَى آلِهَتِكُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَى آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يراد مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ إِنْ هَذَا إِلَّا أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل أما يذوقوا عذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب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 وَتَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ الْأِيكَهُ هُلَاءِكَ الْأَحْزَابِ إِنْ كُلٌّ إِلَّا كَذَبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابٌ وَمَا يَظْهَرُهَا هُلَاءِ إِلَّا صِيْحَةً وَاحِدَةً مَا لَهَا مِنْ فَوَاقٍ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 قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء إلى يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا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 وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فاغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفا وحسن مآب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 أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمسددين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك اللي يدبروا آياته اللي يدبروا آياته وليتذكر أول الألباب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 ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفرني وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي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 ان مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنَصْبٍ وَعَذَابِ ارْكُضْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُعْتَصَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابُ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَالِقٌ لِلْأَلْبَابِ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 إن ذلك لحق تخاصم أهل النار قل إنما أنا مذر وما من إله إلا الله قل إنما أنا مذر وما من إله إلا الله الواحد القهار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 قال فإنك من المغرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين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 وَ تعلم نبأهُ بردَق